உதீ ஒ அ ساعاتت ايت لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَنْفُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ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 دُنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ لَالُو الْبَعِيد يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَهُ مِنَ نَفْعِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِير اللهم ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يشاء مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَوْمَ يُرْخَى لِيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِ